ق ل و ب ه موسوعه مرض النابلسي للعلوم ا ل ا يرون س ل ا م ي ف ت ن و ن في ك ل ع ا م مرة م أو ر ت ي ن ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون و إ ذ ا ما أ ن ز ل ت س و ر ة نظر بعضهم إ ل ى بعض هل يراكم, هل يراكم من أ ح د ثم صرفوا صرف ا ن ص ر ف و ب ه م ب أ ن ه م قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم